إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل ذو فتعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كالب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديالهم جاتمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد التمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد